الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه اجمعين وحاول في هذا الدرس أن ألقي الضوء على أعلى مراتب العبادة وأجل مقامات التسكية لا توجد على ظهر البسيطة وظيفة أجلة ولا مقام أشرف ولا منزلة أرفع من أن نكون عبيدا لله وفي ذلك يقول سبحانه عن أنبيائه وعن رسله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه اواب وقال عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه اواب وإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وهذه العبودية مقامات كثيرة ودرجات رفيعة وأساسها ولبها يقوم على أمرين: الأمر الأول الحب الكامل والأمر الثاني الذل التام ولا يتصور عبودية بغير حب ولا ذل والحب الكامل لا يتأتى إلا بالتأمل في النعم والنظر في الأسماء والصفات ومعرفة معانيها والذل التام لا يأتي إلا بالاعتراف بالذنب ومراعاة التقصير والخوف منه سبحانه وتعالى وقد تحب ولا تذل وقد تذل وأنت مكره على بغض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 ابوء لك بنعمتك علي حب وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والعبودية دائرة بين الإباءة بالنعمة والاعتراف بها وبين الإباءة بالتقسير والاعتراف بها وبالذنب هذه العبودية تحتاج إلى فقه عظيم لأن من الناس من يريد أن يعبد الله ولكنه يعبد الله بجهل وكما في صحيح مسلم قول عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا والعبادة ينبغي أن تحسن اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليس المقصود مجرد العبادة ولكن المقصود حسنها بإخلاص في النية وصدق في القصد ومتابعة في الجوارح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون العبادة عبادة صحيحة والعبادة ينبغي أن تواصل ولا يفتر صاحبها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه العبادة تساءل أهل العلم قالوا أي العبوديات أفضل قال ابن القيم رحمه الله فقال بعضهم أفضل العبوديات العبوديات التي ترتبط بنفع متعد كتعليم الجاهل وإرشاد الضال وكفالة اليتيم والسعي على الأرملة وقضاء الحوائج ودفع العدو وإلى غير ذلك من العبوديات التي فيها نفع متعد هذه أجل العبوديات والقول الثاني أجل العبوديات ما كان زهدا في الدنيا وتعلقا بالآخرة وعفافا وكفافا عما في أيدي الناس وقال بعضهم أجل العبوديات أحمرها وأثقلها على النفوس وأصعبها على القلوب احمرها بمعنى العبودية التي فيها المشقة معها اجر كثير طبعا شيخ رسال يقول العبادة والمشقة لا يتلازمان فمن قصد المشقة من أجل أن يعبد الله ابتدع بمعنى الزوال يقول والله الزوال كان ماتعي العباد ما عندها معنى هذا غير صحيح فمن تعب من أجل والزم نفسه المشقه عبودية لله هذا افتدع أما من عبد الله في عبودية وكانت العبودية للمشقة لازمة فلا شك أن أجره وافر بمعنى لا يكون حق إلا لا يكون الحج الا بتعب ونصب يعني ما في حج بدون تعب فطالما زوال مشى الحج وفي الحج تعب بلقى اجر وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما قالت تعبت في الحج قال اجرك على قدر نصبك يعني الله يطيق اجر على قدر شنو التعب فالتعب لا يقصد ولكن اذا وجد في العباده يصبر عليه والأجر فيه كثير اما ان يتحرى المشقه ولو لم يكن فيها مشقة فإن هذا مما لا شك فيه ابتداء في الدين طيب أي العبوديات أفضل في هذه ما هذه ثلاثة أقوال العبودية ما كان نفع متعدد العبودية ما كان زهدا العبودية ما كان مشقه وتعبا ونصبا أي الأقوال أصوب كل هذه الأقوال غير صحيحة القول الرابع قال ابن قيم أجل العبودية عبودية الوقت أجل العبودية عبودية الوقت قال رحمه الله فأجل العبودية عند قدوم الضيف قطع الأوراد والأذكار واستقباله وأجل العبودية عند الأذان الترديد معه وأجل العبودية عند الصلاة التاهب والتهيؤ لها والقيام بواجباتها والاستعداد لها وأجل العبودية عند قدوم العدو ليست الصلاة إنما دفعه ولو كانت الصلاة صلاة خوف أو صلاة قصر من أجل دفع العدو وأجل العبودية عند عند السؤال والفتوى استفتاء المستفت وتعليم الجاهل ولذلك اجل العبوديه عبوديه شنو عبوديه شنو عبودية الوقت العبوديه الصحيحه في وقتها وحينها وهنا ناقش ابن القيم مساله عجيبه قال بعض الناس اذا خلى بنفسه وجد لقلبه جمعيه جمعيه يعني شنو يعني يعني قلبه قد تجمع لما شعت القلب فهو يذكر الله بحلاوه قاعد براو وبلذة ويدرك معنى الاذكار ويقف على حقائق المعاني التي يريدها عرفتوا فدا ده بيكون ذاكر قال فاذا اتى وقت الصلاه اخرها لانه اذا قام الى الصلاه انقطع فكره وتشتت جمعيته واقباله على الله هو مقبل على الله بشنو أه؟ بقلبه اهينا سؤال يقوم ولا يواصل في ذكره قال ابن القيم لو كان جالسا تحت العرش مقبلا على الله واتى وقت الصلاه يقوم يصلي لان الصلاه عبودية شنو عبودية الوقت ولا يجوز له اي يؤخرها وهذا يقودنا الى من يتعبد الله بالبدع ويريد أن يتقرب إلى الله بغير الشرع كالضاربين بالدف في الأذكار متقربين إلى الله أو المبتدعين عبوديات يتقربون إلى الله بها وهي بدعة وهنا ضرب ابن القيم مثلا عجيبا قال اسمعوا هذا الكلام اصلا من مداخل الشيطان على الإنسان الآن من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان الشيطان عنده ستة مداخل يخرب بها قلب الإنسان المدخل الأول الشرك فإن نجع بغمام مشرك دخل إليه من باب البدعة والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن صاحب البدعة لا يرعوي ويظن أنه على الدين مقيم تقول لي بدعه يقول لك الله لا اله الا الله بدعه تقول لي بدعه قالك الصلاه على رسول الله بدعه اصحى صلى ما بدعه لكن قولها في بعض المواطن يجعلها بدعه مثل الصلاه على رسول الله مع الاذان او قبله ما هكذا علمنا رسول الله الاذان الرسول صار يصلي عليه وزاد نفسه لا يرضى هذا اسم لا يرضى هذا الكلام او الدعاء بعد الصلوات جماعه هذا ما فعله نبينا صلى أو قراءة القرآن على الميت أو إلى غير ذلك من العبوديات التي يتعبد الناس بها يريدون التقرب إلى الله وهي بدع، أصو البدعة ليس أكابلين المعصية لأنه صاحب البدعة يكون عنده دليل في رسول يعني بعض الناس كان بضرب بالطب بضرب النوبة ويذكر الله لا إله إلا الله لا إلا الله قالوا الشاطبي إله إلا الله بدعة قالوا لا إله إلا الله بدعة قال لهم فعلكم بهذه الطريقه للا اله الا الله بدعه قالوا طيب نحن عندنا دليل على ضرب شنو على ضرب النوبه وعلى ذكر الله عندنا دليل ما هو الدليل قالوا قال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا سالوا قال لنا الايه دي مرت على الرسول ولا ما مرت لو قالوا ما مرت بيكم كفار قالوا مرة قالوا هذا عبد الله كذا قالوا ما عبد الله كذا قالوا معناها انتو على ضلال أو هو على ضلال يا انتو احسن منه يا هو احسن منك قالوا احسن منا قال اذا اقلعوا عما انتم عليه فما هكذا يعبد الله وما هكذا يذكر الله عز وجل فالبدعة المدخل الثاني فاذا نجا اتاه من باب الكبيرة فاذا نجا اتاه من باب الصغيرة فإذا نجا من البت من من الشرك ومن البدعة ومن الكبيرة ومن الصغيرة أتاه من باب شغله بالفاضي عن الفاضل أتاه بباب شغله بالمضطول عن شنو عن الفاضل كيف هذا الكلام زودة إيرة زودة إيرة في الدين فيجعله يبعد عن القران ويقرا البخاري قد يكون ده مدخل من مداخل الشيطان لكن كيف يكون ده مدخل من مداخل الشيطان كيف يكون مدخل من م... كيف يكون ده مدخل من مداخل الشيطان المفروض يوازن بين قراءه القران وشنو والبخاري هو عارفه ماشي على دين ماشي على دين فيقوم بدل ما تلقى اجر اكثر بتقل تلقى اجر اقل هو عارفه فقد أجر جائر أجر ما يديك أجر أكثر يديك أجر شنو يديك أجر أقلة وهو البخاري ولا شك أن قراءة البخاري ليست كقراءة شنو فقراءة القرآن ففي قراءة القرآن بكل حرف شنو عشر حسنات وفي قراءة البخاري تجد أجر لكنه لا يبلغ شنو وبدلا من أن تقرأ البخاري يجعلك تقرأ المجلات الإسلامية انت لو قلت المجالات الإسلامية هتلقى معصية ذنب ولا هتلقى أجر هتلقى أجر فهو يجعلك تقلل في اجرك فإذا خلا من ذلك بدأ عليك بباب الوساوس وبشغل القلب عن الله بكثره الوساوس الآن كثير من الشباب في هذه الأجيال تعاني من الوسوسه في العقيدة يقول لك انت الله دوينه وكيف وزاته؟ طيب قبل اي حاجة قبل الله كان في شنو ويبدأ في الوسوسة وأنا أشعر أن كثير من الناس يعانون هذه الوسوسة وبعض الناس ينسغل ينسغل ببعض الأشياء في الطهارة حتى يفوت المعنى والمضمون في الصلاة عند وسوسه وخش الحمام كتير ويطلع ويتوضع ويقول عملت أضاني لما عملت أضاني وسوسه كتيرة شغلهم الشيطان قال ابن قيم الظبي أسرع جريا من الكلب لما الصبي بالصعود بشنو الضبي بالصعود بشنو بالكلاب بشكذا يرسو على كلاب الغزال أسرع من الكلب قال فإذا جرت ولم تلفت لا يدركها الكلب لكنها إذا التفتت ووجدت في الكلب قوة في السعي وإبراز لأسنانه وجد خار عزمها وانهارت قواها فأدركها الكلب وهكذا الشيطان مع الإنسان ألا يلتفت قلبك إلى هذه الوساوس البتة إثنين العلاج الأول للوسوسة ألا يلتفت قلبك إلى شنو إليها الأمر الثاني يقول ابن القيم إذا عرضت عليك كلاب أو كلب في الطريق ماذا تفعل وأنت تريد أن تدرك مشوار أنت ماشي للأمه وأوه ماشي للمشوار عادي طبعاً ده في طريق السير إلى الله المعنوي الشيطان في عبارة عن كلاب يتأخرك بت من الطريق تؤخرك في الطريق طيب لكن في حاجة مهمة اللي هي الكلب في الشارع أنت ماشي أنتك مشوار ماشي السوق العربي إذا أقول عن كلاب هتعمش قال ارميهم بالحجاره قال ولكنه يجري الكلب يشم الحجر ويعود اليك ثانيه ماذا تفعل استعن بسيده ونادي عليه قل لي زول يا خمس كلاب دي مني بس هقول له كلمه واحده بس شنو شنو هقول له جر ثاني الكلب الدوغه وقبل عليك قال واذا كنت في طريق سيرك الى الله وازعجك الشيطان بوساوسه فلا تلتفت اليه والتفت الى ربه يمنعه عنك وهذه هي الاستعاذة المشروعة اعوذ بالله السميع العليم من من الشيطان الرجيم الاستعاذة معناه الاحتماء بالله هذا ثانيا ثالثا دفع الوساوس الواردة في العقائد بقولك ودعائك اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير هذا يدفع شنو يدفع شنو يدفع الوسوسة سواء كانت في العبادة او في العقيده ما فرق عنده وسوسه في العقيده الشيطان يقول لك انت الله ده كده طيب يعني شنو يعني الله خلق منه وهكذا ده كثير من الناس عنده وساوس هذا دفعها أول ما يجيك وسوس يقول اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير رابعا في علاج الوسوسه العلم العلم الشرعي يعالج الوساوس شوف الصحابة أتى, أتى وإنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال يا رسول الله إن الشيطان يلقي في روح احدنا كلاما نستحي أن نقوله في الله يقول لنا كلام في الله نحن ما ما نقوله وإنا نجد هذا علينا كأمثال الجبال الشيطان في أقراصنا زي قال النبي أوجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان لماذا؟ لأنه ماذا يفعل الشيطان بقلوب خريبة والشيطان نفسه لا يحميك منه إلا عبوديه لله قوية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فقال أو يتموه يعني انت المعنى دلجيته شوف العلم بفت كيف قالوا بلى قال ذاك صريح الإيمان إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل قال الراوي فما فرحنا فرحا كتفرحنا بهذا الحديث فكأن أمثال الجبال عنا قد ازيحت لأن نكفعنا بالوساوس زيدي فدفع الوساوس بعدم الالتفات إليها وبالاستعانة بالله واللجوء إليه وبالدعاء المشروع الذي شرعه لنا هو نوع من أنواع الاستعادة ولكنه يؤكد ويقرر معاني التوحيد في النفس ورابعا بالعلم الشرعي شوف الصحابة قبل ما يعلم وبعد ما الحاله الحالة بدأت واحد لم تكن واحد, واحد طيب نقول هذه العبودية لله عز وجل الدرجة الرفيعة المنزله العالية في العبادة ينبغي أن تكون بفقه كما أسلفنا بعض الناس شوف الشيطان الكبيرة الشرك البدعة الكبيرة الصغيرة اشنو شغله بالمفضول عن الفاضل ثم شنو؟ ثم الوساوس يبدأ يطلق عليه الوساوس هذه مداخل الشيطان والشيطان يوقع الناس بالتدريج في الأمور وبالتزيين طيب قوة الإيمان وصدق اليقين وعظم وعظم ال ال ال ال ال ال ال التوحيد في القلب وعدم وجود مجال في النفس لوساوس الشيطان هو الذي يدفع كل ما داخل الشيطان ويصدها وابن القيم يقول الشيطان والدنيا عدواني خارجاني والنفس عدو بين جنبيك وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم الدنيا والشيطان عدواني خارجان والنفس عدو بين جنبيك وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم هي اشنو؟ من أمكن الله من نفسه لا تستطيع دنيا أن تغلبه ولا شيطان يهزمه فكلما قويت نفسك بالإيمان وحرصت على التعلق بالله وحبه سبحانه كلما قوي إيمانك وكلما صددت كل شيء يأتيك طيب أشعر زول ما يخش في العبادة في أشياء أنا ما أدري عبد الله حسنا كل جينا هنا الدرس والفقه والتوحيد والعقيدة والتفسير كل المسألة ينشروا أن نكون عبيدا لله على الصحيح كيف نكون عبيد لله أحيانا من الوساوس التي تأتينا المبالغة والغلوب في مسائل وأمور وهذا إشكال يعني مثلا يقول ابن القيم كتاب الرعاية دي من كتاب أعمال القلوب لأبي ح... أبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسب كان يتكلم عن محاسبة النفس كثير وعن الورع والإقلاع عن كل ما يغضب الله والبعد عن, عن الشبهات كل هذا الكلام عرفته؟ أه؟ عرفته؟ قال فقرأه أناس قرأوا هذا شنو؟ الكتاب فتعطلت مساجد عن الجمع والجماعات لانه يقول لك الرياء بيجي يخاف من الرياء يجي في الباب وما يمشي الجامع قال ابن القيم فكان بمثابه من اراد ان يبني قصرا فهدم مصرا اشد ابن له عماره مكسر له بلد كامل ده شو ده؟ هذا ضره يعني هذا العلم ما ينفع ارى شنو ضره خلاصه ذلك في التوازن العبوديه الحقه عبوديه التوازن تعطي كل عبوديه في وقتها شنو؟ أه؟ حقها. طيب. اتساءل عن عبوديه من العبوديات العظيمه المفقوده. اتساءل عن عبوديه الانس بالله. والانس بالله من العبوديات المرتبطه بالمحبه حب الله. وان يكون الله قريب من نفوسنا. وان نحبه حبا عظيما وان نلهج بحبه وان نريد القرب منه سبحانه وذلك خلاصه سعي الاولين يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من ألطف ما سمعت له في العبوديه يقول ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن والخله تقتضي امتلاك المحبة للمحبوب من أوله إلى آخره فلما رزق إبراهيم إسماعيل وهو كبير على كبر تعلق به تعلقا مشروعا ولكن الله يريد قلب الخليل له وحده ولا يقبل مزاحما لا إله إضاء الله الحمد لله رب العالمين. أنا كأنني قريته وحفظته أنتم أمشوا أقروه أحبوه. ما في مدارج سانديكي موجود. طيب يقول إبراهيم. يقول إبراهيم عليه السلام. ابن القيم يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. والخلة منزلة لا تقبل المزاحمة. وتعني أن المحبوبة قد تملك من يحبه من أوله إلى آخره. ورزق إبراهيم إسماعيل وهو كبير على كبر فأحبه والله عز وجل لا يقبل هذه المزحمة فأمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل قال ابن القيم ما أراد الله ذبح إسماعيل حسا ولكن أراد أن يذبحه معنى أي أن يذبح المحبة في قلب والده تجاهه فلما أسلما كانت المحبة قد ذبحت فحصل المقصود فلم يكن هنالك داع لذبحه حسا وقد ذبح معنا، ولذلك فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وأتى في الأثر قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته ردنا اليك ولدك يا ابراهيم حقا كنا دارين قلبك وكت رجع رجعنا اليك ولدك ما دارين بذفه شيء فكان الغرض من الامتحان هو تجريد القلب لله حبا وهذا من الامور المفقوده كما اسلفت في درس ماض استثاره المحبه واخراج كوامنها فنحن نحب, فنحن نحب الله وإن قصرنا في حقه وعصينا في جنابه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارك فإنك إذا عصيت فقل لله عصيتك وأنا أحبك ولم أعصك جرأة عليك ولكن سولت لنفسي وغرني بك الغرور وغرني سترك الذي أرخيت علي فاغفر لي ذنبي هذا المعنى ان نحب الله وعبوديه وعبودية الانس بالله من اجل العبوديات وهي لا تقوم الا على اركان ثلاثه صدق محبه ودوام ذكر واحسان عمل لا يمكن ان تأنس بما لا تحب فمن انست به انست به احببته وكان هذا حال سلفنا الأوائل يقول عثمان بن أبي دهرش رحمه الله ناقلا عن عبد الله بن مبارك قال كان لا يأنس إلا بالليل لأنه يجد خلوته بربه فإذا أتى النهار اغتم وقال الآن أصير مع الناس فلا أدري ما اجني على نفسي الأنس بالله يحتاج إلى صدق محبة أنت الأخص كما, كما تأنس بالله معناها بينك وبين الله معامر ومعناها في جفا أنت ما قاعد تحب الله إذا كان عبيد الله من الحسن العنبري رحمه الله تعالى من علماء السلف ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية عبيد الله من الحسن العنبري كانت له جارية يحبها أشد ما يحب الرجال النساء وافتقدها ذات مرة في الفراش بالليل فقام هبشت الأوضة مكفولة مظلمة هبش مالجاها قعد ثنقر فسمع صوتا خافتا فدنا من الصوت فإذا هي قد قامت في جوف الليل تصلي لله وسمعها تقول اللهم بحبك لي اغفر لي قلت لي يا الله سيدي انت اغفر لي فاستنكر وكان عالما من القضاة انتظر لما قال السلام عليكم السلام عليكم ما هي. قال لها يا جارية قلت اللهم بحبك لي اغفر لي وهل ضمنت حبه ولكن قولي اللهم بحبي لك اغفر لي وفرق الاول توسل به شيء انا متاكد منه انا احب الله انا احب الله كويس حتى سبحان الله في وحده ربنا يرحمها في الدنيا والآخرة امرأة عراقية وتسكن السويد في تلك البلاد البعيدة وأرسلت الي خطاب عن طريق إحدى البرامج التلفزيونية لأنه طبعا في التلفزيون وقامت يعني كتبت برنامج كده تلفزيون السودان إلى يد فلان الفلان. قاموا يستفزون جابو لي الخطاب بتاعه، فقلت أنا حديت الحلقة في التلفزيون وكذا وكذا وكذا، ونشأت بيننا وبينها صلة. بقت جابو لي رسل لي كتب معينة، الكلام بتاع العبوديات القلبية ده والمقامات الإيمانية الجايين، أولاد في كتاب كذا وكذا جابوا رسلوا لي، وسبحان الله كانت بتودمت رسل لي جهاز كمبيوتر. وترسل هدايا للأطفال وسالتني منهم وأي واحد حتى المرأة ترسل لها هدايا ما شاء الله تبارك الله فقامت فكنت بتكلم معاها عندها معاناة عجيبة خلاص حانت معاناة وطلعت يعني صدام ده حاربة محاربة شديده طبعا ده قبل ما يشيلوه ومرقت هناك وبعدها مشت عامت عندها معاناة كبيرة خلاص. فقامت ااا أنا كنت بوصي يعني قلت في بلاد بتعت كوفور وكذا وكذا وكذا. فقبلت استطلي. قالت لي كلام عجيب. قالت لي يعني الشيخ الفلان وفلان كذا كذا. أنا أود أن أطمئنك عن هذا. أنا ما خلقت إلا لأن أكون عبد لله. ووالله لو أردت أن أعصي الله لا يوفقني الله لعصيانه ولا أستطيع. لا أنا الله ما خرجني إلا له بس. فهذه الجارية قالت اللهم بحبك لاغفر لي هذا صلحت قالت له لا قصدت ما أقول حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنا معينك نحن نترى لك دين في سرير واحد عن بعض أنا قمت وانت ما قمت وحبني كيف كيف أتحبني؟ حبه لي هو الذي أعقض عيني وأنام عينه فكأن التوفيق إلى الطاع والتماس أبواب الهداية هو جزء من من حب الله فهل نحن من يحب الله؟ ثم دوام الذكر من أحب إنسان لهج بذكره حسن أنت كيف؟ لك من زو ساكت؟ أي زو والله كان شفت فلانا كذا تحكي عنها كثير هذا يعني أنك معجب بها فلماذا لا تحكي عن ربك كثير والحديث عن ربك هو الذكر وإحسان العمل هذه العبودية عبودية الأنس بالله عز وجل هي أجل مراتب العبودية لأنها عبودية قلبية صرفه يقول ابن رجب في كتابه استنشاق نسيم الانس من نفحات رياض القدس يقول أن بعض الناس يستنشق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس فحكى رحمه الله تعالى قال الذين قاموا لله في جوف الليل ووقت السحر يدعونه ويأنسون به وغيرهم نيام قال وأبواب الملوك لا تضرب بالحجارة ولا تطرق بالأيدي ولكن بنفس المحتاج أبواب الملوك ملوك الدنيا حسنًا لا تمشي الرئيس الجمهورية ولا ولا الوزير يتخبط الباب بالحجر والله عز وجل بابه يطرق بنفس المحتاج أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولكن بنفس المحتاج وأهل الليل بينهم وبين الله رسائل كتبوه صحائفهم خدودهم ومدادهم دموعهم كتبوا لأ الله جوابات الورق الكتب فوق خدود والحبر الذي كتبوا ووقعوا به الأوراق دموعهم ثم قال إنهم يحملون إنهم إنهم يحمي قال رحمه الله طيب قال إنهم يحملون مزامير أنس في جوف الليل لما قاموا يحملون مزامير شنو؟ أنس يحملون مزامير أنس ويجوز أن يطلق على القرآن مزمار اولم يقول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وأهل الليل من خاصة الله وأهل الأنس به يحملون مزامير يانسون بها وهذا هو الذي جعل أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول اهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل الله في لهوهم والحسر البصري سألوه عن أهل الليل لماذا هم أنظر الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره وكانت آه وكان آه ابن رجب يقول يحمدون مزامير أنس في مقاصير قدس كأنهم في قصر مشيد مقدس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر يحمدون مزامير أنس في مقاصد قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد والله وصف أهل الليل عجيب توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر سامعين عن أمر لحد حساب بس بيحبوه يا أنا سامعين بيو سمع لسه ما شافوه هذه المعاني الراقيات من معاني تعلق القلب بالله وإقبال القلب بالكليه على الله تحقيقا لمعاني العبودية الحق هو أعلى وأرفع وأعلى درجات العبودية على الاطلاق. وهذا الكلام لا أكا أكون مبالغا إن قلت الذي عاشر اسلافنا من رقيه كأننا نسمع به لأول مرة ونشعر أن بيننا وبينه جفو هذا الكلام لأنه كلام راقي جدا كلام تعبيد القلوب لله وهذا التعلق بالله عز وجل شوفوا شوفوا اخواننا التوبة التوبة معنى رفيع ليست التوبة فقط من الإقلاع من الذنب فالترقي في كمالات الطاعة ومدارج العبودية توبة إلى الله فمن لم يكن من أهل الاثنين والخميس ثم أصبح يصوم الاثنين والخميس يقال تاب إلى الله لأنه حال عدم صيامه كان لم يكن عاصيا ولكنه كان عن الخير غافلا صح ولا ما صح ومن لم يكن من أهل الليل فتركه لقيام الليل ليس عصيا ولكن حزمه الأمر من جديد ما أقبل على الليل من جديد إلا بتوبة بينه وبين نفسه ولذلك لابد من إدراك هذا المعنى العميق شوفوا إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله بن رجب في المعارف يقول إبراهيم بن يزيد النخعي آآ آآ قال آآ ابن رجب عنه قال كان يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين وشنو؟ والخميس لما يجي يوم الاثنين يجلس إلى زوجه صائم كل فيقوم يبكي زوجه تقول له ما الذي يبكي يقول الآن يرفع عملنا إلى الله تحمله الملائكة فيه أقوالنا وأفعالنا التي مضت فيها خير وشر فلا ادري أ يقبل الله منا أو لا يقبل يعني يوم ما لماذا صام المسلم والخميس قال ترفع الاعمال إلى الله كل شنو كل اثنين وخميس وأحب ان يرفع عمل إلى الله وأنا شنو صائد يوم الخميس العصر العمل بترفع بعدما ترفع يوم الخميس العصر الخميس المساء والجمعة كلها والسبت واللحج يوم الليلة باكر كله بترفع هو بيكون مستشعر أنه في اللحظة دي الشائلية أو الصحائف الماشين يقول حسن الآن قاعدين يشيروا عملنا بالله نحن يمر علينا مية خميس وثلتمية اثنين رفعوا رفعوا ما رفعهم مخيرين قال يرفعوا ولم نقول حسن قاعدين يرفعوا في عملنا يعني اخواننا لماذا كان الايمان بالغير بالملائكة من, من ثمراتي ان ندرك هذه المعاني الملائكة بترفع العمل هذا يلقي في نفسك احساس بالرهبه ولذلك هذه المعاني الإيمانية العميقة في قضية التسكية من المسائل المهمة جدا طيب أختم هذا الكلام معلش الزمن نعم نعم أختم هذا الكلام بالحديث عن الأسباب المعينة على حب الله والانس به ومن ثم قيام الليل. شوفوا أكلمكم أول شيء فيها دعاء الله والاستعانة به أن يجعلك عبد الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فكلنا فقير إلى عون الله وإلى توفيقه وهذا رأس الأمر كله ثانيا من أكبر المعينات على ذلك الوقوف على حقائق الإيمان والوقوف على لب التوحيد والنفاذ الى جوهر العقيده الصحيحه شوفوا الاذكار الموجوده فيها معاني يعني رفيعه شوفوا الاستخاره الاستخاره دي ان الزول يكل امره الى الله كله ويرجع الامر الى الله اوله واخره ويفوض الله في امره ثقه فيه سبحانه حتى قال ابن القيم وحوات الاستخاره شواهد الإيمان وحقائق اليقين اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أن تعلم الغيوب اللهم إن علمت هذا الأمر ويسنه خير لي في ديني ودنيايا يبدأ يقول فاصرفوا عني شوفوا هذه المعاني سبحان الله ده درجة عالية من, من, من التوكل أزول بعد ما يعمل كان لحظة ثانية ما يتلفت يا أخي انت استخرت الله ثاني ما لك ما لك إلا أن تقنع بما بما أعطاك وأن تعلم أن عطاءه لك أفضل من عطاء نفسك واختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك فواحد شاب جاني بعدين الظاهر عندو بالجيرانه اليوم زود على الغبطة على شديد ودي والله مشكلة كبيرة خلاص البيت الظاهر على جميل اليوم زود شافه تاني خلاص غلب النوم وغلبته الجيران قال له عليه عدي غلبتني وقال له انت ليه حلق ترى شو شوف استخير الله والقدم قال أنا ما شا عن نازيك ترى استخير الله قام يزود استخار الله بعدين جاءني يوم الجمعة أنا ماشي على المنبر سلم عليا ها كيف منكسر قال لي يا شيخنا الدايرة دوه شاكوش قالوا لي هو البيت الدايرة تقرا ولا حاجه كده قال لي يا شيخنا كيف الامر وترس است... ها كيف إن شاء الله توفقت عصر شنو قال لي الاستخارة ما نفعت وترى لي ليه؟ قال لي أبو الدنيا وترى والله نفعت نفعت قلت له أنت مش قلت إن علمت وشر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فصرفه قال له إيه قلت له ينصرف الصرف انصرفت بصحة أنت كانت تقول اللهم إن علمت أو شر لي فلا تصرف عني بتخيل إليه الاستخارة دي عشان تقبل لا بد الاستخارة صحيحه صحيحة كل الاحوال لحبا قلت له انت ليه قلت فاصرفه والله قلت له فصرفه دي زين حوابا جات فوق والله بتقولي يا من حيرتك ثلاثة يا سويل الله اراد بخت يعني هذا المعنى اللطيف من معاني ال ال ال ال ال الاستخاره من معاني العبودية إن أردنا الأنس بالله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا بمعرفته والوقوف على حقائق توحيده وأسمائه وصفاته وأن نتعبد بمقتضاها أن نتعبد بآثار الأسماء والصفات ماذا يفيدك قوله السميع العليم ماذا يفيدك قوله الحي القيوم إنه يربي في نفسك حبا وتعلقا بالله وهنا أود أن أنبه إلى مسألة مهمة وهي مسألة التعلق بالبشر لزعم أن هذا جزء من الحب في الله، وهذا ملبس خطير. بمعنى في ناس تعرف في الدين، بيقول يحبوا بعض في الله. في اثنين تلقاوا ما بيتفرقوا اصلا كلهم في الله عشرة. شو اللي عشرة؟ في اثنين مع بعض طوائف، طالعين ونازلين عندهم شيء من التعلق الزائد عن بعضهم. وهذا ليس فيه حرج. يقول ابن قيم كلما يصرفك عن الله. ويبعدك عنه سبحانه من مخالطة البشر إنما هو ضار أما الأخوة في الله فمن انفع العبوديات والواجبات غير أنها لا تخلو من ثلاثة محاديث المحذور الأول أن يكون معها فضول كلام وكثير ضحك وأنس بعيد عن الأذكار والنصح ثانيا أن يحصل معها تعلق يصرفك عن مقصودك الأعلى وعن محبوبك الأعظم رب العزة والجلال فيصبح التعلق لا لله وهذا خيط رفيع بين التعلق علاقتك مع الزول ده في الله ولا في الله في حاجة ثانية ما معروفة من العواطف وكذا طيب الما معروفة دي هل هي منضبط ولا غير منضبط ليه لأنه سوف يحاول أن أن, أن أن, أن, أن يبرر النفس أن هذه اخوه في شنو حيقول نفسه دي أخوة في شنو في الله ولكن قد تقطعه عن, عن حتى بالقيم الرابطة تقطعه عن الله كيف أولا شوفوا الأشياء دي إذا لم يره اياما تكتر ما شافه أتكدر. ما تكتر لأنه فقد أخا في الله حبيب ولكن لدرجة أنه شغل عن الذكر وعن العبادة فأصبح همه في أخيه أكثر أو يفعل أمامه المعصية ولا ينصحه خشية أن يفارقه وأن تتكدر القلوب منهما أن يأ... تتكدر القلوب أن تقطع العلاقة بينهما ثم هنا مسألة مهمة جدا لا بد أن أشير إليها التعلق بالصور الدال على ضعف القلوب بالنسب استرف عنه كلام عجيب يقول ابن تيمي في التحفة العراقية من أحب غير الله عذب به عذب به كان يتكلم معه إزعل وكان يعني فقدوا ازعل ويهينه وانت تتحمل والله من من تعلق بغير الله عذب به ومن كان قلبه مليء بالإيمان لا يجد مكانا للصور وللصور وللعشق مكانا وقد يحصل العشق بين الرجال مع بعضهم وبين النساء مع بعضهن وتكون العلاقات ربما غير منضبطة في بعض النواحي مثلا يحصل شيء من الملامسة بين الشباب في اخوه في الله أو بين النساء تفوق الحد الشرعي ويحصل مع ذلك لذة وهذه لذة محرمة منعها الشارع جلس سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض إلى بعضهما وتذاكرات الآخرة حتى بكيا فقال سفيان أرجو أن يكون هذا المجلس من أفضل المجالس التي جلسناها قال الفضيل ولكني أخشى أن يكون من شر المجالس عند الله يوم القيامة قال وكيف قد تذاكرت الآخرة قال أولم تحسن كلامك من الالفاظ وتجمله وأفعل ذلك حتى بكينا قال له نعم قال من هنا أخشى أن يتزين بعضهم لبعض بما ليس فيه وهذا المحظور الثالث من محاذير الأخوة في الله التعلق الممنوع لذلك لا بد من للأنس بالله بعد دعائه وتحقيق العبودية الوقوف على حقائق التوحيد وعدم التفاة القلب إلى غير الله البته ثم ثالثا لا بد من ترك المعاصي بالنهار لتعين على أنس بالله وقيام بليل ورابعا استعمال المعينات الحسيه من منبهات والناس الكبار صحوني من اجل احسن الناس يكون عندهم امتحانات من الساعه واحدة يكونوا صاحيين عادي لما ما يكون عندهم امتحانات الليل ده ما بقوم على عادي الفجر في تلتنا الله اعلم كويس ثم اعطاء الزمن عنده قيمه وإعطاء حب الله في قلبه أولوية أختم هذا الكلام بعبارات لطيفات أربع ونعم نعم أختم هذا الكلام بعبارات لطيفات ذكرتها جارية خالد الوراق التي كانت كثيرة البكاء بالليل ولما قال لها خالد يا جارية أتظنين أن لا يرحمك الله؟ قالت كلاما يدل على قوة التعلق والانس بالله ولعلي ذكرته لكم قبل هذا قالت له يا خالد إني لو أمل في الله امانا لو ثملتها الجبال لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة ولكن يا خالد أخشى حسرة السباق قال وما حسرة السباق؟ قالت غدات الحشري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وركب الأبرار وجائب الأعمال فاستبقوا الصراط وعزه سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا حب المجد حبوة أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين ثم جعلت تبكي فلا بد من التعلق الصادق بالله هذا كان درس مقامات العبودية من درس التسكي اليوم أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين ويوفقنا لما يحبه ويرضى وياخذ من واسن الخاطئين البر والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته